لك بلايات تستنى بيوم نصره وعيده وردد النغمات عرجالي وعيده لك بلايات تستنى بيوم نصره وعيده بالنغمات عرجالي وعيده لك فود الكذاب لك تو في لك المات لجل الوطن يا يوم طاب قدحب قدحب قدحب قدحب من فهود الكتائف شهده الأقصح ومات الدار أمين اللي ببادي علمنا خل الحب ببيت النار من فهود الكتائف شهده الأقصح ومات الدار أمين اللي ببادي علمنا خل الحب ببيت النار رجال الظار καιتائف عجبال النار ورجال الظار καιتائف عجبال النار καιتائف أوطان ورجال نقرأ الكتائب هبت والعالم رفرف عجبانو يا رجال للوطن لبت حنال وطن ورجاله نقرأ الكتائب هبت والعالم رفرف رف والعالم رفرف رف يا, يا رجال Kalli kvädii, alamna, kalli l'hyppä jähdytä Nytä jähdytä jähdytä Yä يا ممين znaj ID عرّ ج streamline فجر تشهد عفعالك يا بطل حرب الشوارع يا ممين نادي عرجالك فجر الحرّي يطالح كوار تشهد عفعالك يا بطل حرب الشوارع يا بطل حرب الشوارع انت القائد والمثوار عنا فهود شهد العطص صحبات الضار لن تبادير علم هذا الأقصح ومات الضار أمي اللي في بادي علمي خلي الحب النار رجال الضار عجبال النار يا رجال الدار. عجبال النار. عجبال النار. عجبال النار. عجبال النار.